فيه حث الشباب على استغلال شرخ الشباب وأن يكون في صغر سنه حريصا على الحفظ وطلب العلم فإن ما يحفظه ويدرسه وهو صغير يجد ثباته وإن كان كبيرا يجد ثبات هذا الشيء وإن كان كبيرا كما قال القمة رحمه الله تعالى. فالشاب إن صرفت قوته في صغره إلى حفظ العلم كبر بعد ذلك فهم فهم هذا العلم الذي عنده. فيجمع بعد ذلك بين العلم حفظا وفهما. فيحرص طالب العلم على هذه الأيام والله ثم والله ثم والله ما ندمنا على شيء فوتناه كفتفوية حفظنا ونحن صغار والله تمر عليك أيام ما تستطيع تحفظ وهذه فرصة الشاب الصغير عليه بالحفظ قرآنا وسنة وعقيدة وكم أثمر الحفاظ هذا العلم العظيم ما وصل هذا العلم من الأحاديث ومن العقيدة والفقه إلا بهذه الحافظة القوية؟